بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من ذابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتشريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وإل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكثرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البشر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجذي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَنَقَّذْتَايْنَا ذَنِي اِسْرَاءَ إِلَى الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ بِ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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون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 وَاللَّهُ هَادِي الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ام حزب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ام ومماتهم ساء ما يحكم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أحسب الذين جت رحص سيأت أن نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثَوَابَ أَمْمَحِيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَقَلَّقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَاسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اَثَرَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ زُخْرُفًا فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا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 كل السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يوم اذ ينفخ ال مبطل وترى كل امه جاثيا وترى كل امه جاثيا كل اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذي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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُغِنُّ إِلَّا وَنَن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ شَيْءَاتٌ مَّا عَمِلُوا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 تخذتم آيات الله زووا وغرسكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبدون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبدون